للموقف الإسلامي السليم ويمكن أن نعبر عنها بجانبي الموقف الإسلامي السليم لأن الموقف تحدثنا في الحلقة الماضية عن عنصري الموقف الإسلامي هناك عنصران للموقف وهناك جانبان تحدثنا عن ثنائية الاستماع والاتباع هذان عنصران من عناصر الموقف لأن الاستماع كما قلنا يحتاج إلى وعي وعلم والاتباع يحتاج إلى إرادة وعزم في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن جانبي الموقف الإسلامي السليم والجانبان هما الاجتناب والإنابة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه انظر هناك اجتناب وهناك إنابة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هذه الثنائية الرائعة ثنائية الاجتناب والإنابة تمثل الموقف الإسلامي المتكامل الاجتناب لوحده لا يكفي والإنابة لوحدها لا تكفي بل أن الاجتناب يسبق الإنابة انظر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى إذن هناك جانبان للموقف جانب الاجتناب والاجتناب يعبر عن الرفض أن تجتنب الطاغوت هذا تعبير رائع عن الرفض للطاغوت طبعا الطاغوت انواع الطواغيت هناك طاغوت نفسي وهناك طاغوت سياسي اثر من اتخذ إلاغه هوا حينما يتعملك الهوى يصبح طاغوتا يصبح هو الامر وهو الناهي ما معنى الاله الاله يعني الامر والناهي الذي يامرك وينهاك حينما يكون الهوى يتعملك الهوى ليكون هو الامر وهو الناغي يتحول الهوى إلى ماذا إلى إله أفرأيت من اتخذ إلاغه هواه يعني الإله هو الذي يأمر وهو الذي ينهى فهو يسير وفق أهوائه على العكس من ذلك الذي يصفه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله وكان إذا بدغه أمران نظر أيهما أقرب إلى هواه فخالفه انظر هذا على العكس يعني يقول كان لي فيما مضى أخ في الله يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه يقال هذا عثمان بن مضعون رضوان الله تعالى عليه بعضهم قال ابو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه كان لي فيما مضى أخ في الله يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه وكان ضعيفا مستضعفا فإذا جاء الجد فهو ليث غاب وصلوات بعد ذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام وكان إِذَا بَدَهُ أَمْرَانَ نظر أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى نفسه فَخَالَفَهُ أو في رواية أقرب إلى الهوى أو إلى هواه فخالفه انظر هذا عكس الذي يتخذ من الهوى إلها أثر من اتخذ إلاغه هوى فإذن هناك هو يعني طاغوت داخلي نفسي وهناك طاغوت اجتماعي خارجي سياسي وهذا الطاغوت طبعا كذلك هو الطاغية الذي يطرح نفسه إلها أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري شن يعني من إله؟ يعني من مقرر من صاحب قرار أنا الذي أقرر ما أريكم إلا ما أرى ما أريكم إلا ما أرى يعني كما يقول المرجع الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه ما معنى ما أريكم إلا ما أرى يعني جمدوا عقولكم هذا بكل يعني بكل اختصار ما أريكم إلا ما أرى يعني لا يحق للأمة أن تفكر لا يحق للشعب أن يتدبر أن يستمع الأقوال كما أخذنا الثنائية السابقة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن انظر هؤلاء الذين اجتنبوا الطاغوتة أن يعبدوها يعبدوها يعني يطيعوها العبادة ليست هنا العبادة بمعنى الركوع والسجود مع الأسف نحن كثير من المصطلحات القرآنية قد انحرفت عن المعاني الأصيلة والأبعاد التي يقصدها القرآن الكريم انظر نقرأ في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا ماذا؟ ألا تعبدوا الشيطان شو يعني تعبدوا الشيطان؟ يعني تصلوا للشيطان؟ شايف واحد يصلوا للشيطان؟ يسجد للشيطان؟ تعبد يعبدوها هنا من الطاعة أن لا الشيطان يعني أن تطيع الشيطان يعني أن يكون الشيطان له سلطة عليكم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان انظر الله عز وجل وهو الشيطان كذلك يعرف إلا عبادك منهم المخلصين لا لأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين حتى الشيطان يؤمن بعصمة الأنبياء والمرسلين والأوصياء شيطان يوم يعني هذا المخلص لم يقل إلا عبادك منهم المخلصين لا إلا عبادك منهم المخلصين يعني الذي أخلصهم الله عز وجل لنفسه وهم الأنبياء والأوصياء والأئمة المعصومين عليهم السلام فإذن هنا العبادة ليس بمعنى يعني السجود والركوع وإنما العبادة بمعنى الطاعة والخضوع والذين اجتنبوا الطاغوتة أن يعبدوها يعني أن يستسلموا لأوامرها لأوامر الطاغية لأوامر الحاكم الجائر الذي يرفع شعار ما أريكم إلا ما أرى الذي يرفع شعار أنا ربكم الأعلى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله انظر الإنابة تأتي بعد الاجتناب لماذا؟ لأن الرفض أولا الموقف الإسلامي فيه جانبان الجانب الأول سلبي والجانب الثاني إيجابي الجانب الأول رفض والجانب الثاني قبول الجانب الأول براءة والجانب الثاني ماذا؟ براءة وولاء ليس ولا ولاء لا براءة وولاء رفض وقبول لا وإلا لا إله إلا الله انظر إذا يصبح إنسان مسلم أول كلمة يقولها ماذا؟ لا يعني انسان مثلا قبل أن يكون مسلم كان مشركا كان مثلا على دين آخر يريد أن يدخل إلى الإسلام اول كلمة يقولها أول حرف يقول ماذا يقول لا لا إلهة انظر نفي اجتناب لجميع الآلهة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة دائما الكفر أولاً الكفر بالطاغوت بعد ذلك الإيمان بالله عز وجل الكفر بمعنى الرفض فمن يكفر بالطاغوت يعني فمن يرفض أوامر الطاغية سواء كان الطاغية النفسي كما قلنا او الطاغية السياسي الذي يحاول أن يفرض القرارات على الأمة ولياذا تشوف دائما الطاغية لا يرتاح للمثقفين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه دائما ضحايا الطاغوت هم من المثقفين من العلماء الربانيين من المتعلمين على سبيل نجاة رحمة الله عليه المرجع الشهيد محمد باقر الصدر كان يقول في التقسيم الثلاثي لأمير المؤمن للأمة في وصيته إلى كميل بن زياد يقول الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجات وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق المرجع الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كان يقول الطاغية دائما الحاكم الطاغوتي دائما يحاول أن يوسع من الدائرة الثالثة دائرة الهمج الرعاء انظر عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاء الطغات على مدى التاريخ يقول الشيد الصدر الطغات على مدى التاريخ يحاولون أن يوسعوا في المجتمع الدائرة الثالثة دائرة الجهلة والهمج الرعاء لماذا؟ ليضمنوا طاعتهم والانقياد إليهم ولهذا تراه يحاول القضاء على الدائرة الأولى على الطائفة الأولى العلماء الربانين والقضاء على الطائفة الثانية الدائرة الثانية المتعلمين ويبقي فقط ماذا يبقي الجهلة الهمج الرعاع لأن هؤلاء لا يستمعون القول ليس لهم قابلية على أن يستمعوا القول فيتبعون أحسنه ولهذا نجد أن الطاغية يحاول على العكس من ذلك الحاكم الصالح بالعكس يحاول أن يقضي على الدائرة الثالثة في المجتمع أو الطائفة الثالثة الهمج ليس بقتلهم وإنما ماذا بتثقيفهم بتعليمهم ابي اعطائهم نور العلم والفهم والمعرفه ولهذا كان امير المؤمنين يعاني من الطائفة الثالثه القرآن الكريم يقول بوصف الطغاة فرعون طاغيه فرعون فاستخف قومه ف اطاعوه انظر حينما استخف بهم الاستخفاف هو سياسه التجهيل حينما يكثر الهمج الرعاع في الأمة طبعا يسهل على الطاغية أن يقود هؤلاء الهمج فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 آآ ثنائيه الاجتناب والانابه هذه الثنائيه من اروع الثنائيات القرآنية تعطي جانبي آآ الموقف آآ الموقف الاسلامي الصحيح هو الموقف الذي يتألف من يعني وجهين الوجه الأول هو الاجتناب والرفض والبراءه والموقف او الوجه الثاني هو القبول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 الخاطئ للطغاة ويرسم لنا عواقب وما سيقول إليه هذا الاتباع الخاطئ بأروع الأوصاف حينما يرسم لنا بآيات عديدة في مواطن عديدة كيف يتبر الذين ظلموا من أتباعهم إذ تبرأ الذين اتبعوا هنا الذين اتبعوا بمعنى الحكام يعني الطغاة انظر في الآية السادسة و60 بعد المئة 100 من سوره البقره وبعدها تتحدث عن البراءه المتبادله بين الطغاة واتباعهم الطغاة يتبرؤون من اتباعهم الذين كانوا قد اعطوا لهم الولاء والطاعه والانقياد هؤلاء الحكام الطغاة يتبرؤون من أتباعهم اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب انظر الأسباب يعني الوسائط ما فيه بعد وصائط في الآخرة هذا مثلا تبع لي فيجب أن أعطيه ويجب أن مثلا أساعده لا توجد هذه الأسباب التي كانت فاعلة في الحياة الدنيا وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ولا تحين مناص طبعا انظر هؤلاء الذين اتبعوا الطواغيت والظالمين والجائرين حينما يرون أن الطغاة أنفسهم يتبرؤون منهم هم يتحسرون على ما كانوا عليه من الإنقياد ومن الاتباع وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني كرة شنو؟ يعني رجع إلى الحياة الدنيا أن نعيش مرة أخرى إحنا رح نرفض الطاغ يا صدام ولا نقول عقباش بعد يعني يعني بعد خراب البصرة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا القرآن ماذا يقول؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أعمالهم ماذا؟ ماذا؟ كذلك يريهم الله أعمالهم يعني أعمال هذه الأعمال القذرة التي كانوا ينفذونها باستجابة لأمر ماذا؟ لأمر الطاغية سمعنا في المحاكم حينما في محاكم الطاغية حينما يقال مثلا لفلان الوزير لماذا أنت يعني تقتل لماذا نفذت الأمر الفلاني يقول هاي أوامر أوامر تأتينا من فوق لا نستطيع أن نلعب بها لا نستطيع أن نتخلف عنها هذه أوامر هؤلاء بالضبط وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم هذه الأعمال التنفيذية التي تعبر عن مدى الهمجية لهؤلاء والتبعية وما هم بخارجين من النار إذن ثنائية الاستماع والاتباع من أخطر الثنائيات وكذلك ثنائية اجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله عز وجل وقلنا أن القرآن في السياق دائما وأبدا يذكر الاجتناب بعد ذلك يأتي بالإنابة يذكر الكفر أولا ثم يأتي بالإيمان هذا ما يعبر عنه علماء الأخلاق بالتخلية والتحلية التخلية أولا والتحلية ثانيا يقولون إذا عندك مثل وعاء وعاء بمثلا بنزين بنفط كان قديما مثلا انت لا تستطيع ان تضع في هذا الوعاء مثلا ماء أو تضع شربة طاهرة مثلا أو تضع عصير برتقال صور يعني عصير برتقال في وعاء كان يستعمل شنو مثلا للبانزين للنفط كيف يكون هذا العصير لا قيمة لعصير البرتقال إذا وضعت في إناء فيه مثلا قديما بنزين أو فيه مثلا نجاسة مثلا يعني يتلوث مهما كان العصير طاهرا فهو يتلوث فأنت حينما تريد أن تستعمل هذا الإناء الوصخ هذا الإناء القذر يجب عليك أولا ماذا أن تزيل هذه النجاسة أن, يعني أن تنظف هذا الوعاء بعد ذلك يأتي به السائل ليكون نظيفا ومحافظا على طهارته ونظافته ولهذا كان الكفر أولا والاجتناب أولا بعد ذلك الإنابة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرة هؤلاء يبشرهم الله عز وجل بالجنة والنعيم لأنهم اجتنبوا وطبعا اجتناب الطاغوت مكلف يعني لن نصور أن هذه الايات طبعا هذا من السهل الممتنع يعني نحن نتكلم طبعا اجتناب الطاغوت ولكن اجتناب الطاغوت يعني رفض الطاغوت رفض الطاغوت يكلفنا مالا يكلفنا راحة يكلفنا جهدا يكلفنا عرضا هتكو عرض لماذا يعني الأمر بالمعروف والنهي على المنكر دائما أول ما يسقط حينما يضعف الإنسان المؤمن أول ما يسقط في شخصيته الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وآخر ما تسقط الصلاة كما في الروايات لأن يبقى يصلي هو لأن لماذا؟ لأن الصلاة لا تكلفهم شيئا وفي الرواية ولو كلفتهم الصلاة شيئا لتركوها أو ولو أضرت الصلاة بأموالهم وأنفسهم لتركوها حتى الصلاة حينما تكون ضارة بمشاريعهم بأموالهم بأنفسهم يتركون الصلاة ولهذا كان أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لأنها كلمة مكلفة تكلف جودا مالا سجنا غربة محنة قتلا ربما سفكا للدماء ولهذا نرى الحسين عليه السلام كسر هذا الأمر حينما جاء بالعائلة معه لأنه الإنسان قد يخاف على عائلته قبل لا يخاف على نفسه الذي أمران أساسان يمنعان من الأمر بالمعروف والنيع المنكر خوف القتل وخوف هتك العرض هذان سلاحان عند الطغاة انظروا الطاغية يذبح أبنائهم ويستحي. نساءهم هذه ثنائية أخرى من أربع الثنائية القرآنية ان شاء الله ربما نتكلم عنها يعني أطاغية ليس فقط يذبح الأبناء وإنما دائما وأبدا يستحيي النساء طبعا الاستحياء أما من الحياة يعني يبقيهن أحياء للخدمة ولإذلالهن وربما هتك أعراضهن أو الاستحياء بعضهم قال من الحياء يعني بالهمز يعني يسلب حياء نسائهم يذبح أبناءهم ويستحي نسائهم ولهذا نرى ثنائية الاشتناب والإنابة ثنائية حينما نريد أن نجسدها في واقعنا في حياتنا تحتاج إلى معانات كبيرة إلى تضحيات كثيرة من هنا نرى القرآن الكريم يعظم هؤلاء وينسبهم إلى نفسه الله عز وجل ينسبهم إلى نفسه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 قدمنا لكم ثنائيات قرآنية